يا بني إسرائيل يعني يا عيالي يعقوب كور إبراهيم يا كرة توي. يعقوب إسرائيل معناه عبد الله رأخذ على للجل مظنة جهيات آخرت ظنائتون إجبني إسرائيل ياه لأنه تكذب رسول خذك رسول الله تخذي خدي الله رأخذ تعالى برأوان النعمة لوان لو قنجي عبتويل جلوان كري الآن سأخبر الناس في صلاة خده السر فشاو موسى سأخبر الناس في صلوات خده السر سأخبر الناس سأخبر الناس في صلاة خده السر اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك بين نبي رأخو بحس نعمتهم من بكان ويقن جيو ملق الوكري كيش نعمت وكيش قنجيبو فرطعالش بالله وشنا خوش شيا خلاص کرد شفرعون خلاص کرد قالك بقنبرشوان جيرتن كتبون إنه نخار وأوفوا بعهد عهد من أو وصيتوا من الوكرين أو شيرت من الوكرين من جود محمد بن, بن صلاة قلب سربان شو لا يبغ على مديار بكان أذا عهده وهمي عهد بجهبين أوفي بعهديكم هكر وهكرة أجدد سوزخ بجهين أجدد جزوي ودم ودم بمن بحش ويا يفرهبون وبس مش مكتني